ومن س اهلا ر على د ي ه إ ى يوم ل فأهلا د بعد ي ن أما ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع, مع تفسير جزء عما فقد ابتدانا ب ص و ر ة ا ل ن ب أ أ و ل ا ثم بالنازعات ثم ب ص و ر ة ع ب س ة واليوم إ ن شاء الله ن ب د أ في ص و ر ة التكوير أ و د أ ن أ ذ ك ر أ و ل ا ا ل م ن ا س ب ة بين هذه ا ل ص و ر ة والتي قبلها دائما ا ل م ن ا س ب ة تظهر وتنجلي من ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ي ر ة فالله سبحانه وتعالى ذكر في ختام ا ل س و ر ة ا ل س ا ب ق ة حال الناس في ا ل آ خ ر ة فذكر حال المتقين ب أ ن ه م وجوه يومئذ م س ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة ثم ذكر الله عز وجل أ ي ض ا حال ا ل ف ئ ة ا ل أ خ ر ى وهي إ ي ه حال العصاه والكافرين فقال ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها ق ط ر ه اولئك هم ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة ثم شرع الله سبحانه وتعالى في ب د ا ي ة هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة وهي س و ر ة ا ل ت ق و ي ر ببيان حال المخلوقات يوم ا ل ق ي ا م ة الصورة الماضية يبفنات حال من؟ للناس ل م ا طائفة ل ع ص ا ا و ل ن ى مكيه و مكية انها ل السورة ا مكية نزلت أنها بمكه وقلنا ان القران المكي الذي هو ايه وما نزل قبل ه ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن كان نزوله في ا ل م د ي ن ة ده ا ل ق ر آ ن المجدي و آ ي ت ه ا تسع وعشرون آية 29 آية وعشرين صورة تسع نزلت بعد ايه ل ل م س د ت ت ب أبي يد أبي, إيه؟ أبي لها. وأنتم تعلمون أن ترتيب عليه لها تعلمون المصحف كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقوفا لربما يذكر إ ن س ا ن ويقول ان نزولها بعد س و ر ة المسجد ك تكن فلماذا في فكرة لم مكانها وعلى فلماذا ما شاء الله العدد لم ا ل يحضروا ولذلك تكن أنا لو سألت إيه هو القرآن ل هو إيه م المدني ربما يكونش عندهم يكونش في ك ر ر هم م ع ز و ن في ف كده ك مكانها ا قلنا أن معنى ل م ة أ ن ه مكية أي أ نزلت بمكة ومعنى أ ن ه ا نزلت ب م ك ة كما اتفقنا سابقا على أ ن ه ان ي ع ي ا ل ق ر آ ن المكي هو ما نزل قبل الهجره ة وكلمة قبل ل ا ج جمع ر تعرف وارتضى عليه جمع من إيه؟ من المفسرين صورة كورا ة آية داي بعد بدأها ما ايه المهم كما قلنا أن آيات 29 آية نزلت بعد سورة المست بدأها الله سبحانه وتعالى بقول إذا عليه هو بقول من من الشمس نزلت أن 29 و إ ذ ا النجوم كدرت هذه المخلوقات ا ل ع ظ ي م ة التي يراها ا ل إ ن س ا ن بعينه وينتفع بها هذا الكون فالشمس مثلا خلقها الله عز وجل ل إ ض ا ء ة هذا الكون فيستفيد منها ا ل إ ن س ا ن الضوء و ا ل ح ر ا ر ة ف إ ذ ا ما كان يوم ا ل ق ي ا م ة سلبت منها هذه المنافع ا ل ع ظ ي م ة ف أ ص ب ح ت على حال انظروا بعد انتشارها وبعد أ ن ا ل إ ن س ا ن تعود على حرارتها وضوئها أ ص ب ح ت منكمشه حتى أ ن ه ا تكون م ل ت ف ة ك ا ل ع م ا م ة التي يضعها ا ل إ ن س ا ن على راسه أ س ه فبعد ل ن ب ا وبعد هذه ا ل ض خ ا م ة وبعد هذا الاتساع وبعد هذا النور وهذه ا ل إ ض ا ء ة تصبح ب إ ر ا د ة الله سبحانه وتعالى وبقدرته ملتفه مثل ا ل ع م ا م ة ا ل ص غ ي ر ة التي يلفها ا ل إ ن س ا ن عليه على ر أ س ه و ا ل أ م ر لم يتوقف عند الشمس وفقط بل النجوم تتساقط ولم يتوقف ا ل أ م ر عند هذا وفقط بل إ ن هذه الجبال مع ضخامتها وارتفاعها التي تعجبت ا ل م ل ا ئ ك ة من خلقها سبحان الله اتذكرون الحديث الذي ذكره ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عندما خلق الله ا ل أ ر ض ف إ ذ ا هي تميد يعني تميد تهتز فخلق الله سبحانه وتعالى الجبال ووضعها عليها فثبتها فتعجبت ا ل م ل ا ئ ك ة من الجبال هذا الخلق العظيم الشامخ الضخم المرتفع يسير كلا شيء ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصف وترى الجبال تحسبها ج ا م د ة وهي تمر مر السحاب سبحان الله أ ص ب ح ت كلا شيء ذهبت في هذا الكون بل تساوت بالارض كل هذا إ ن دل ف إ ن م ا يدل على أ ن الشيء الذي ي أ ت ي بعد هذه ا ل أ م و ر إ ن م ا هو شيء عظيم شيء شديد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير م ح ض ر ة يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ش د ي د انظروا إ ل ى هذه المخلوقات ا ل ع ظ ي م ة وكيف تحولت من الضخامه ل ى شيء إ ل ى ا ل ض آ ل ة ومن العظم إ ل ى اللاشيء إ ل ى عدم الوجود أ ص ل ا تستتر عن العيون فالشمس مع ضخامتها أ ص ب ح ت شيئا بسيطا يسيرا والنجوم مع تعددها وخلقها الله عز وجل فزينا بها السماء ف إ ذ ا هي تختفي وتتساقط والجبال التي خلقها الله و أ ر س ى بها ا ل أ ر ض ف إ ذ ا هي تسير وتتساوى ب ا ل أ ر ض ثم ا ل إ ش ا ر وهي إ ب ل ك ل م ة إ ش ا ر دي م ف ر هي ا إ ه عشراء وهي ا ل ن ا ق ة العشراء ا ل ل يعني هي ي في ن ه ا ي ة حملها اللي وصلت عشر شهور يعني. اتعلمون ل ل ل ي و ص ش شهور ر يعني ع ت ان ا ل ن ا ق ة تلد على كم شهر على س ن ة كامله ة عشر ش ر فلما بتصل الى هذا الوقت ا ل ل يعظم الاهتمام بها يهتم بها الانسان او العربي في, في يعرف قيمتها فهو يهتم بها اهتمام بالغ ولذلك حتى في أ ي ا م ن ا هذه إ ذ ا قدر يعني و في إ ن س ا ن كان مربيا ل ل إ ب ل وكانت و ا ح د ة منهم عشراء ف ي أ خ ذ ه ا ويذهب بها إ ل ى مكان بعيد بعيدا عن الناس ل أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل ل أ ن ا ل إ ب ل ديك في روائح م ع ي ن ة بتتسبب في سقوط الجنين من بطن ا ل أ م و ا ل أ م ر الثاني حتى يبتعد بها عن أ ع ي ن الناس الحسد لأنها تكون فكما ي حالة ف قلنا أ ن بعض من تعود على ت ر ب ي ة هذا النوع من ا ل إ ب ل في هذه ا ل أ ي ا م فهو يعلم قيمتها جيدا ف ي أ خ ذ ه ا إ ذ ا ما وصلت ت إلى إلى الوقت إلى وصل الحمل هذا بها شهور ا و يعني عشر ب ر من الوضع يذهب بها إ ل ى الصحراء لماذا ليبتعد بها عن الروائح ا ل ك ر ي ه ة فهناك بعض الروائح لو شمتها ا ل ن ا ق ة في هذا التوقيت بالذات فربما يؤدي إ ل ى سقوط الجنين من بطنها و إ ل ى أ ن يتوارى بها أ ي ض ا عن أ ع ي ن الناس لأننا الوقت بتكون مدعاه للحسد بتكون مدعاه وخاصة في يعنيه دهوت كمان بعد ولادتها فالفصيل الصغير ه ذ اذا إ ما نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه بعين الحسد فربما يؤذيه فيبتعدون عن أ ع ي ن الناس وعن الروائح التي تتسبب في ايذائها ويبتعدون بها إ ل ى الصحراء هذا في وقتنا ولكن الأموال كثيرة فلماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا فلماذا وقتنا الأموال وتعالى النوع في كثيرة ولكن خص ليه ربنا خ ص النوع ده هو <تبقى> ا ن ت و ا ع ا ر ف ي ن ان العرب كان يا اما ش و ي ة اغنام ام يا اما قطيع من ا ل ا بي يدي يدي كان عندهم اموال غرديه الا بعض الامور ا ل ت ج ا ر ي ة التي كانوا يذهبون بها الى بلاد الشام ولكن هذا النوع بالذات كان له م ك ا ن خ ا ص عند العرب الى وقتنا هذا ف إ ذ ا ما أ ه م ل ت رغم حبه الشديد لها وتعلقه بها إذا ما أهملت ف إ ن م ا هذا دليل عليه على ش د ة ا ل أ م ر الذي هو فيه وبعد النفس شيء هو المال ولا ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن دا كما صور الله سبحانه وتعالى في ا ل ص و ر ة ا ل م ا ض ي ة يوم يفر المرء من من من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لاذا كان ا ل إ ن س ا ن في هذا الموقف يتبرا أ و يبتعد عن أ ق ر ب الناس منه فما موقفه تجاه ماله ف إ ذ ا موقفه تجاه ماله أ ش د في ا ل إ ه م ا ل يهمله ل أ ن ه ينشغل بما هو أ ه م وينشغل بما هو أ ع ظ م وهو أنه ينجو أنه من عذاب الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا ما عطلت هذه ا ل إ ب ل و أ ه م ل ه ا ا ل إ ن س ا ن وابتعد عنها و إ ذ ا الوحوش حشرت ما هي الوحوش هي كل حيوان غير م أ ل و ف وغير م س ت أ ن س فهو وحشي الذي يعيش في ا ل في البريه او في الغابات فهذه الوحوش يجمعها الله سبحانه وتعالى بقدرته فيكون المقصود ب ك ل م ة حشره ديه يكون مراد بها الجمع ويكون الغرض من الجمع إ م ا الحساب ا لتطبيق ح الحساب س ا ب له هل ل كيف يكون م ب د أ ا ل ت و ا ب والعقاب وأن ورد أنه بينهم للخصاص للخصاص فيما بينهم. حتى أنه كما ورد في الحديث فيما كما في حتى أ ن الله سبحانه وتعالى يجمع البهائم هذه حتى يقتص من القرناء لمن للجماع ثم يصيرها الله سبحانه وتعالى إيه؟ ترابا ولذلك الكافر في السور الماضيه ة عندما يتمنى ويقول يا ليتني كنت、تراباً. يتمنى ن يا ترابا ويقول أ لو كان حيوانا كان لكن ا أ ف ض ل له مما, إيه؟ مما هو في ه لماذا ل أ ن آ د م ي ت ه هذه أ و ق ع ت عليه التخ... التكليف دون أ ن يستجيب ل د ع و ة ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم فكان مصيره و ا ل ع ي ا د ب ا ل ل ه ي الى, إلي جهنم فلما ر أ ى س و ء م ص ي ر ه تمنى ل و أ ن ه أ ص ب ح اي حيوان ا ثم يتحول إ ل ى تراب ا لكن ا أ ف ض ل له فكذلك يسوق لنا المولى عز وجل أ ن الوحوش يحشرها الله سبحانه وتعالى ب أ ن ه يجمعها ثم يقتص, للجماء منها أو يقتص للقرناء ج م منها ا ء أو ي ت ص ل ل ق للجماء ثم يصيرها ترابا هذا وهناك الرأي الأول و ر أ ي آ خ ر قال أ ن المقصود ب ك ل م ة حشرت يعني يميتها وتصير بعد الجمع يميتها الله سبحانه وتعالى سبحانه دون ترابا حساب الله والحساب يكون مخصوصا بمن؟ يكون مخصو مخصوص بالانس وبالجن و إ ذ ا الموءوده سئلت إ ذ انظروا إذا إذا إذا إذا ا إ ل ى هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة التي تحدث في ذاك اليوم فكما قلنا إ ن دل ف إ ن م ا يدل على أ ن الذي ي أ ت ي بعده أ ع ظ م واشد واذا الوحوش حشرت و إ ذ ا البحار سجرت ا ن ظ ر و الى إ البحار رغم كثرتها وتعددها ورغم وجود الفواصل بينها ف إ ن هذه الفواصل ستزال وتذاب وتصبح بحار الدنيا ب أ ك م ل ه ا بحرا واحدا ممتلئا بالماء ثم يجف هذا الماء ويحل مكانه والعياذ بالله النار التي أ ع د ه ا الله عز وجل لهؤلاء الكفار العصاه فتصبح مكانا ومستقرا يعذب الله سبحانه وتعالى فيه الكافرين ويعذب فيه العصاه حتى أ ن ه قيل أ ن البحار هذه إ ن م ا هي غطاء جهنم أ ل ا تسمعون عن البراكين التي تتفجر ولا تتفجر إ ل ا من قاع ا ل ي ر ف أ ي شيء تخرج هذه البراكين نيران والعياذ بالله ف ا ل إ ن س ا ن ينظر ويقول أ ه ذ ا الحميم وهذه ا ل ن ي ر ا ن تخرج من الماء انظر إلى القرآن الكريم إلى وكيف كشف عن هذه الحقائق من قرون ع د ة ولكن ا ل إ ن س ا ن أ ه م ل عقله ولم يعمل عقله ولم ينظر في هذا الكون فأسرار مفاتيحه في في في أي أسرار بأكمله الناس القرآن الكريم هذا الكون مكان الكون مهما اجتهد الناس في هذا الوقت ومهما تقدم العلم الحديث ولذلك تقدم و أ ث ب ت أ م و ر ا ف إ ذ ا ما رجعوا إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم وجدوا أ ن ا ل ق ر آ ن قد نص عليه وهذه ح ك م ة الله فقد أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا ا ل ق ر آ ن لا تنقضي عجائبه ك ل إ ن س ا ن كلما أ ع م ل عقله أ ت ى بجديد وكلما كشفت لنا حقائق في هذا الكون ثم رجعوا إ ل ى ا ل ق ر آ ن وجدوا أ ن ا ل ق ر آ ن قد اشتمل عليها ف إ ذ ا أ س ر ا ر هذا الكون اشتمل عليها ا ل ا ل ك ر ي م فمعنى ممتلئا بالماء ثم وإذا واحدا البحار صارت بحرا سجرت يجف أي ويحل م ح ل ه النيران التي أ ع د ه الله ا سبحانه وتعالى لعذاب الكفار و ا ل ع ص ا ر و إ ذ ا النفوس زوجت إ ي ه المقصود بالنفوس نفوس البشر يعني نفوس بني آ د م زوجت ما معنى زوجت معروف أ ن ا ل أ ز و ا ج هي ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت م ا ث ل ة من كل ز و ج ي ن اثنين من الطيور من ا ل أ ن ع ا م من الماعز من كذا من كذا من كذا من كل جنس اثنين يبقى المقصود ب ا ل أ ز و ا ج هي ا ل أ ص ن ا ف و ا ل أ ن و ا ع ا ل م ت م ا ث ل ة فالمقصود بالازدواج هنا إ م ا أ ن المؤمن يكون مع المؤمن والكافر مع الكافر و إ م ا أ ن يكون المقصود أ ن ا ل أ ر و ا ح ت ق ر ن بالاجساد ت ه ي ئ ة لايه للحساب اما اقتران المؤمنين المؤمنين بالمؤمنين يكون مع بعضهم والكفار مع الكفار أ و اقتران الروح بالجسد وهناك ر أ ي ثالث قالوا ان المراد ب إ ان نفوس المؤمنين تقترن أ و تتزوج بالحور العين من الجنه ة ذ ماذا يحدث يا رب إذا ما حدث كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا؟ وإذا ا ثالث أيضا يا ما الموؤودة رأي رب يحدث حدث ومحتمل سئلة من هي ا ل م و ع و د ة ا ل ف ت ا ة ا ل ص غ ي ر ة التي قتلت بعد ولادتها ب أ ي ذنب ا ل قتلت ي س أ ل ه ا الله عز وجل وهو يعلم ولكن وتو... للتبكيت التبكيت غ ر ض من السؤال هذا هو والتوبيخ لمن أ ق د م على هذا الفعل من هؤلاء ف أ ن ت م تعلمون وكما صور لنا ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ا بشر احدهم ب ا ل أ ن ث ى إ ي ه اللي بيحصل له ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فكان الواحد منهم إ ذ ا بشر او إ ذ ا أ خ ب ر ب أ ن امراته قد ولدت أ ن ث ى والعياذ بالله انقلب وجهه إ ل ى غ ب ر ة وسواد من الحزن لماذا ل أ ن ه م كانوا يعتقدون في أ ن ف س ه م أ ن ا ل أ ن ث ى تجلب لهم اليه العار والخزي وكانوا يعتقدون أ ي ض ا أ ن ا ل أ ن ث ى تجلب لهم الفقر ل أ ن ه كما ذكر ا ل ق ر آ ن الكريم ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م ايه خ ش ة إ م ن ا ق نحن نرزقهم و إ ي ا ه م ف إ ن هؤلاء انظر ماذا كان يفعل هؤلاء السفهاء فكان الواحد منهم إ ذ ا ما رزق ب أ ن ث ى فكان يذهب إ ل ى الصحراء ويفحر لها ح ف ر ة ع م ي ق ة ف إ ذ ا ما وصلت إ ل ى ا ل س ا د س ة من عمرها قال ل أ م ه ا زينيها لبسيها وزينيها وطيبيها يعني الطيب تزينها واتخليها عروس كأنها هل ثم يذهب بها هذا ا ل أ ب الذي انتزعت ا ل ر ح م ة من قلبه والعياد بالله وتربع ا ا بالله ل ع ي و الضلال والجهل على قلبه حتى يصل بها إ ل ى هذه ا ل ح ف ر ة ويقول لابنته ا ل ص غ ي ر ة انظري الى ما فيها فتنظر البنت ا ل ص غ ي ر ة بكل ب ر ا ء ة فيلقيها فيها ثم يلقي عليها التراب حتى تتساوى ب ا ل أ ر ض وهي حية دون أن يقتل انظروا كيف ه ذ ب الله سبحانه وتعالى من طبائع هؤلاء حتى أ ص ب ح الواحد منهم يكثر من البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى شوف سيدنا عمر رغم ما كان ما فيه من ش د ة ومن غ ل ظ ة قبل ا ل إ س ل ا م أ ص ب ح على وجهه خ ط ا ن أ س و د ا ن تحت عينيه خطين أ س وكان د ي ن من ث ر ة ل ب ك ا ا ء شوف ج ر يقول دموع أسودين الدموع من مجرى الدموع. وكان عليها أصرف صار بشرته حتى خطين ي والله لو أ ن ي سمعت مناديا ينادي يوم ا ل ق ي ا م ة ويقول كل الناس يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا واحد ل ظ ل ن ت أ ن ي ذاك الواحد انظروا كيف هذب ا ل إ س ل ا م من ت ض ا ئ ع هؤلاء و أ ص ب ح و تغيروا من هذه الحاله إ ل ى ح ا ل ة ع ظ ي م ة أ ص ب ح و ا مضرب ل ل أ م س ا ك من منا لا يعتز ب ص ح ا ب ة رسول الله رغم ما كان يصدر من بعضهم المرأة منهم كان إذا حان وقت ولادتها منهم وقت ت ك و ن قد أ ع د ت ح ف ر ة م ع ي ن ة في مكان معين ف إ ذ ا ما جاء أهل المخاط ذهبت إ ل ى هذا المكان على حافته ف إ ذ ا وضعت أ ن ث ى القتها في هذه ا ل ح ف ر ة و س و ت ا ل أ ر ض به و إ ذ ا ما أ ك ر م ه ا الله عز وجل بذكر احتبسته اي ا خ ذ ه ورجعت به م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى الزوجه فهذا هو حال الكفار أ و أ ه ل قريش قبل ب ع ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف هذب ا ل إ س ل ا م من ت ض ا ئ ع هؤلاء وكيف غير من أ خ ل ا ق ه م فكيف كانوا وكيف أ ص ب ح و ا والسؤال هنا عندما يقول الله عز وجل و إ ذ ا ا ل م و ء و د ة سئلت فالله يعلم ولكن ما الهدف والغرض من السؤال إ ذ ن لتوبيخ وتبكيث هؤلاء ولذلك هناك آ ي ة تماثل هذه ا ل آ ي ة في السؤال فقط عندما يقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام أ ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي ا الهين من دون الله فالله يعلم أ ن ه ما قال ولكن ساق هذا السؤال على سبيل ا ل ت ب ك ي ت والتوبيخ و ل إ ث ب ا ت ا ل ح ج ة على هؤلاء فكذلك هنا فالله سبحانه وتعالى يعلم السبب الذي من أ ج ل ه قتلت هذه ا ل ف ت ا ت الصغيره ولكن ساقه على سبيل التوبيخ و ا ل ت ب ك ي ت لهؤلاء ب أ ي ذنب قتلت و إ ذ ا الصحف نشرت أ ي صحف وهي اي صحف ا ل أ ع م ا ل ت ع ل م و ن أ ن كل إ ن س ا ن موقول به ملكان واحد عن يمينه و ا ل آ خ ر عن يساره يكتب كل شيء يصدر منه سواء كان فعل أ و قول ولذلك لما جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله وهل ن ؤ خ ذ بما نقول في الكلام ا ل إ ن س ا ن كذا شغال ع م ا ل على ب ط ا ن ب ي س ل ي نفسه واحد ي س ل ي صيامه في الكلام بسيره الناس واحد ي س ل ي وقته في الكلام والحديث في أ ع ر ا ض ا ل آ خ ر ي ن فهذا الرجل ومن على شاكلته هذا الرجل ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله و هن و خ ذ و ا بما نقول فماذا قال له النبي صلى الله عليه و سلم قال له ثكلتك أ م ك وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا حصائد السنتهم ذا المصيبه العظمى ت أ ت ي من اللسان ف إ ذ ا ما صان هذا ا ل إ ن س ا ن هذا اللسان فربما يكون سببا من أ س ب ا ب نجاته يوم القيامه شوف يكفي أ ن ه لو نطق به ك ل م ة و ا ح د ة وهي قول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله فمن قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل ا ل ج ن ة ويكفي أ و يمكن له أ ن يتقرب به إ ل ى الله عز وجل من خلال قراءته ل ل ق ر آ ن فكما قال صلى الله عليه وسلم ا ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه ي أ ت ي شفيعا ل أ ص ح ا ب ه يوم القيامه وكما قال فلا بكل حرف لك به ح س ن فلا اقول أ ل ف لام ن حرف ولكن أ ل ف حرف ولام حرف ومم حرف فالطرق ك ث ي ر ة يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يستغل بها هذا اللسان في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا ما هذه الصحف التي كتب فيها ا ل أ ع م ا ل نشرت وتطايرت إ ل ى اصحابها فهناك من تصل إ ل ي ه بيمينه فيكون سعيدا ويقولها امك راو كتابيه اني ظننت اني م ل ا ق ب حسابيه وعمل حساب لهذا اليوم اعد العده لهذا اليوم انا والعياذ بالله من جاءه كتابه بشمال فهذا يتوارى من الناس ويتمنى أ ن ه ما وصل إ ل ي ه هذا الكتاب ل أ ن مصيره النار والعياذ بالله فانظروا عندما يقول الله عز وجل و إ ذ ا الصحف نشرت و إ ذ ا السماء كشطت كشطت يعني ازيلت ك ل م ة كشطت يمكن أ ن يكون المقصود انها قشرت أ و أ ن ه ا أ ز ي ل ت أ و أ ن ه ا طويت كلها معان تؤدي ل ي ه بالمعنى وهي جميعها يمكن أ ن تكون مرادا ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم يوم نطوي السماء ايه كما بدأنا أول خلق م زيلت والجبال كذلك والشمس قد ذهبت والنجوم قد تساقطت وحدث كذا وكذا وكذا وكذا بعد ذلك علمت نفس ما ك ل إ ن س ا ن وجد ما عمل في دنياه محضرا في هذا اليوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا خلاص ولذلك ا ل إ ن س ا ن في ساعه ة ا ا ح ت ض ر الموت ع ة ا في دقائق ب س ي ط ة و م ع د و د ة يمر عليه شريط حياته كاملا من س ا ع ة تكليفه إ ل ى ا ل د ق ي ق ة أ و ا ل ث ا ن ي ة التي يعيش فيها فيتذكر فيها كل ك ب ي ر ة وكل ص غ ي ر ة ويتذكر فيها كل ط ا ع ة وكل م ع ص ي ة حتى أ ن ه تسمع أ ن إ ن س ا ن ا في س ا ع ة موته تحول وجهه إ ل ى بياض ك أ ن ه بدر أ و ك أ ن ه قمر ليه ا ل ع م ل بتاعه طيب وعلم أ ن ه مقدم على خير فالله سبحانه وتعالى يطلعه على مكانه في النار ويقول هذا مقعدك في النار قد ا ب ت ل ك الله سبحانه وتعالى خيرا منه مكانا أ و مقعدا في ا ل ج ن ة فهذا هو مكانك في ا ل ج ن ة فيراه في س ا ع ة م و ت ه ف ي ت ح ن ا ل و ج ه ويفرح وجوه يومئذ ايه م س ف ر ة ض ا ح ك ة مستبشره ة <تصفيق> عم السنة الاخر والعياذ ا ل ل ب في والعياذ ساعة تسمع انسانا سواك احتضار ان تحول وجهه بالله الى تغير ا ل وجل ه ا و جميل ه ا ل ج الذي كان شكله في الدنيا كذا وكذا ت ح و ل ت هذه ا ل ب ش ر ة النقي ة ا ل ن ظ ر ة ت ح و ل ت و ا ل ع ي ا ض ب ا ل ل ه إ ل ى سواد و إ ل ى زرق و غ ا ب ت ما ع ل م ا ل و ج ه لماذا ل أ ن ه ع ل م أ ن عمله سيؤدي به إ ل ى اي إ ل ى جهنم والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى يقول له انظر هذا مقعدك في ا ل ج ن ة ا ل أ و ل شوف مقعده في ا ل ج ن ة والندامة أشخاص التزداد الحصر كمان هذا مقعدك في ا ل ج ن ة فينظر إ ل ى مقعده في ا ل ج ن ة قد أ ب د ل ك الله عز وجل مكانه مقعدا في النار هذا هو مصيرك بسبب ما قدم في دنياه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترق وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه ايه ع ا و ز ة تتبرا منه يعني يريد تكون بينها وبين هذا العمل ا ل س ي ء كما باعد الله بين السماء و ا ل أ ر ض أ و كما باعد الله بين المشرق والمغرب انظروا عندما س ا خ الله عز وجل لنا هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة من تكوير الشمس ومن تساقط النجوم ومن ومن تسير الجبال ثم البحار ا ل م م ت ر ئ ة جفت م ا ء ه ا ثم سئلت ا ل م و و د ة ا ل ط ف ل ة التي قتلت بغير ذنب هذه ا ل أ م و ر يذكرنا الله عز وجل أ ن في هذا الموقف العصيب يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما قدم في دنياه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ايه محضرا علمت نفس ما أ ح ض ر ت ما قدمت فيه في دنياه فهو اليوم أ م ا م ه ا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يحكم على نفسه ثم يقول الله عز وجل و إ ذ ا السماء كشطت يعني أ ز ي ل ت هذه السماء وطويت و إ ذ ا الجحيم سعرت يعني أ و ق د ت و أ ص ب ح ت النار في أ ش د حالتها استعدادا لمن ا ل ك ف ا ر والعياذ بالله فيكفي أ ن في النار واد يقال له الويل الذي توعد الله به من المكذبين و ا ي س ا ه ل و عن صلاه ت م للمكذبين وقال فويل و ق المصلين فويل ل ل الذين هم عن صلاه ت م س ه و ن عندما ذكر العلماء الويل هذا وفسروه ماذا قالوا قالوا أ ن الويل هذا والعياذ بالله هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه تستغيث منه جهنم من ش د ة حره والعياذ بالله ه ز واد واحد فالجحيم المقصود به نار جهنم التي اضمرت أدمر نارا وهذه النار اوقد عليها الف س ن ة حتى احمرت والف اخرى حتى ابيضت والف ث ا ل ث ة حتى س و د ت فهي سوداء م ظ ل م ة تنتظر من تنتظر العصاه والكفار الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب لذلك يقول الله سبحانه وتعالى و إ ذ ا الجحيم سرعرت يعني اشتعلت بالنيران و أ د م ر ت و أ ص ب ح ت م س ت ع د ة للقاء هؤلاء ا ل ا ي العصاه الكافرين و إ ذ ا ا ل ج ن ة و ز ل ف ت فدائما من ط ب ي ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ا ما ذكر حال الكفار وما ي ق و ل و ن إ ل ي ه في ا ل آ خ ر ة يذكر الله عز وجل حال من حال المؤمنين حال أ ه ل ا ل ج ن ة وما أ ع د الله عز وجل لهم من منازل ط ي ب ة كريمه ة ليستبشر ؤ ليزداد ا ء و ل ت ع الآخرين ل ي هؤلاء سرورا ويزداد ا ل آ خ ر ي ن حسره ونداما بسبب, بسبب ما قدمت أ ي د ي ه م واذا الجحيم سعرت و إ ذ ا ا ل ج ن ة أ ز ل ف ت أ يعني يعني قربت اقتربت و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة لمن المتقين يعني اقتربت منهم علمت نفس ما أحضرت إ ذ احضرت د ث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما علمت نفس أ ح يعني فيه في, في دنياها لهذا اليوم ما قدمت لهذا ثم يقسم الله سبحانه وتعالى ب أ م و ر ربما تغيب عن نظر ا ل إ ن س ا ن العادي دي أشياء لا يراها الانسان بعينه ا ل م ج ر د ة ولكن توصل إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن بطريق العلم ا ل ه الحديث فماذا قال الله عز وجل قال فلا أ ق س م بالايه بالخنس ا ل ج و ا ر الكنس ما المراد بالخنس قالوا أ ن ه ا النجوم سواء كان الشمس أ و القمر أ و المشتري أ و زحل أ و عطارد ذكروا تقريبا ثمانيه من أ س م ا ء هذه النجوم ولكن ب أ ي شيء أ ق س م الله هل أ ق س م ب ح ق ي ق ة هذه النجوم أ م أ ق س م بشيء معين تصنعه هذه النجوم بشيء معين اللي هي شوفوا في س ا ع ة طلوحه من مكانه واستوائها في مكان معين تمام القسم به في س ا ع ة رجوعها رجوعها م ر ة ث ا ن ي ة من هذا المكان بعد استوائها حتى ترجع إ ل ى مستقرها الذي منه خرجت في القسم ب ه ب ا ل ح ا ل ة دهيه ب ح ا ل ة ر ج و ح ه ا يعني بحاله ر ج و ح ة في الممر أ و المجر التاحه حتى تصل إ ل ى مكانها التي منه خرجت ولذلك الناس أ ه ل ا ل ل غ ة فسروا قالوا المراد بالخنس هو الرجوع إ ل ى المكان الذي خرجت منه الخنس والمقصود بالكنس أي ا خ ت ف ا ئ ه ا في هذا المكان وصلت وللا ن ي ت تتحدث ولكن م ي ه هي, هي, هي ط ل ع ت من هذا المكان و ي م ث ل م ث ل ا ب هذا المكان هو ي طلعت المكان من هذا ا س ت ق ر ت هنا تمام فالقسم القسم بعودتها م ر ة ث ا ن ي ة من هذا المكان في مجرها حتى تصل إ ل ى هنا وتتوارى م ر ة ثانيه فهذا، فقسم الله عز وجل على رجوعها م ر ة ث ا ن ي ة ثم اختفائها في هذا المكان تمام والفضل تمام. في ساعه رجوعها أ ي و ه اللي هو الاتجاه المعاكس للطلوع طبعا ب ا ل ن س ب ة للشمس نراها ولكن ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة النجوم لا نستطيع أ ن نراها ولكن طبعا من خلال العلم الحديث أ ص ب ح الأمر, الامر ايه ميسوغ وطبعا انتو سمحتوا ب ا ل ن س ب ة للتفسير العلمي ل ل آ ي ة ده هي قالوا أ ن الله عز وجل يعني المراد ب فلا اقسم ه بالخنس الجواري الكنس أ ن هناك أ ش ي ا ء م ع ي ن ة تكنس السماء يعني المكان الذي طلعت فيه هذه الكواكب تكنسه م ر ة ث ا ن ي ة ويعود على ا ل ه ي ئ ة التي كان عليها قبل ذلك ذا تفسير الدكتور النجار ولكن طبعا التفسير العلمي حولي منه إيه ما قالته تحفظات ك ث ي ر ة ن ه ا ي ت ه ا يعني مش عاوزين يخضعوا ا ل ق ر آ ن الكريم للتجارب ربما هناك بعض التجارب أ ث ب ت ت صحتها اليوم بعد سنه ا ل اثنين طلع عالم تاني أ ث ب ت ايه ضعف هذه التجارب يبدي حيوصلنا لإيه بيشاكك في القرآن الكريم يوصلوا بس إحنا الحقيقة لأن القرآن لم إلى تمام <تصفيق> هم في ا ل ب د ا ي ة ا ل أ و ل أول ما طلعوا الناس كلها فرحت بالتفسير العلمي, العلمي، كل تجربه ة آ م و ج و د ة عندنا دا كذا بعد ما ن بشويه نحن ا ك نعرف ا مش ا ايه يظهر ت ج ر ب ة اخرى تكون ايه م ض ا د ة او افضل من الاولى زي ما حصل كده مع العالم زويل مش عارفه ي عندنا ايه لمصنع ا ل ث ا ن ي ة ا لحد ل ي ف ن ت و ث ا ن ي ة يعني ب مثال ي ت ض ع ن ه ا كانت ص د لا فقسم من ا ل ل هذا عز وجل فلا أقسمه قسم, قسم من الله عز وجل زي القسم بالشمس زي ا ل ق س م ب القمر زي القسم ب أ ي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فنحن نعرف ان لله سبحانه وتعالى ان منه من, من ولكن للإنسان ان وتعالى عز مخلوقاته لله هل يتمثل بالله عز وجل بهذه المخلوقات بهذه يقسم ويقسم بأي شيء فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح من كان ع ا ل ف ا فليحلف بالله او ل م ق ص د ب ايه ل خ ن س و إ و او ل فلا ك ن س س أ ق م ليصوم ل وجل ت ك د يوم أقسموا الجوار مش م فلا بالخنس الجواري الكنس ل ق د ن النف النف يعني ه ا أو أيضا أ ن يؤتى في ب د ا ي ة الكلام ا ل خ س ر يبتداه الله عز وجل بنفيه يعني ك أ ن انسان لو ديت نفي ا مسا إ نكد تفهم منها أ ن ه ا ايه تنفي الخسر الله ا عز وجل يقسم لنا بالخنس و ب ا ل ج و ا ر الكنس وبامور أ خ ر ى حتى يوصلك إ ل ي ه انه لا قول رسول ك ر ي ليه جواب ا ل خ س ر ل و عز و ص ل ك إ ي ه بس مشي كده مع الايه ة واحده واحده ولكن َ س ا يجب ان يكون َ لدينا ل ل إِذَا, عس عس. إذا عس عس. ما معنى عس عس؟ طب هل اصحابه ولكن ا يكون ا لدينا ا ص ح ا ب ي ن ولذلك ا ل إ ن س ا ن سبحان الله دائما المولى عز وجل ي أ م ر ن ا ب أ ن نفكر وننظر أ ن في هذا الكون ونسير أ ن قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا ايه الغرض من السير اتفق الله في ملك وفي ملكوت الله ملكوت لتصل في في وفي خلق حقيقة ليه إيه ملك وجل إلى إلى أولى الله وجل ووجود عز عز ولكن إ ى م ا ل ق د يكون هناك امر يقوم بهذا الشكل ولكن يجب ان ل يكون ه ن ا ا ل ظ ل ا م ا ا ل ح ل ي ويحل م ح ل ه ي ا فمن ا ل ذ ي ف ع ل هذا و ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ف إ ذ امر ا ن ظ الإنسان في ن ه ا ي ة ا ل ل ي ل في نهايته و ب د ا ي ة خدوم النهار يتحقق له كمال ق د ر ة الله سبحانه و تعالى في هذا الكون وانه لا يستطيع اي مخلوق مهما بلغت قوته و مهما كان عنده من الامكانيات او العلم ان يفعل من هذه الامور و ا ن ظ ن في نفسه انها ي س ي ر ة او ب س ي ط ة ف أ ق س م الله عز و جل بهذه الامور ا ل م ح س ج ب ا يكون هناك امر ي ب ا يكون هناك امر يجب يكون هناك امر ي ب ان و ن ه ب ا ك امر يجب ان يكون ه ن ا ع امر يجب ان يكون هناك امر ي ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون ر ي ب ان يكون هناك امر يجب ا ل يكون ه ن ا امر يجب ان يكون هناك امر يجب يكون ا ك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر ي ب ان يكون ا إ ا ي ه ب ان يجب ان يكون ه ن ل ق و ل رسول ك ر ي م ا ل ض م ي ر ي ع و د على من في إ ل ن ه على ا ل ق ر آ ن الكريم ل ق و ل رسول ك ر ي م ا ل ل ي ه ومين لو جبريل عليه السلام و ق ي ل محمد صلى الله عليه、وسلم. ولكن س م و ل ا ل رجع ا أ ن المقصود برسول ا ل الكريم ه وجبريل عليه السلام لنا أ وصفه جاد بعد, إيه؟ بعد ذلك ولكن لتعلموا أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم ح ق ي ق ة هو كلام من كلام الله ح ق ي ق ة ولكن أ س ن د الى جبريل لماذا لانه أ ن ه ل ذ ي ك ا ي ب ل غ لمن؟ يبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه ليس أما من أنه كان ل م جبريل على يبلغه ولكنه أضافه إليه لأنه الذي مكلف أضافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ا ل ق ر آ ن كلام مين في ا ل ح ق ي ق ة كلام الله طيب كيف أ س ن د ه الله ل ج ب ر ي ل عليه السلام ل أ ن ه هو المكلف بتبليغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إ ن ه لقول رسول كريم ذي ق و ة عند ذي العرش م ك ي ن ذي ق و ة انظروا لما خلق الله ا ل إ ن س ا ن ماذا قال وخلق ا ل إ ن س ا ن ايه وزيح قيط فلم ا خلق الله عز وجل جبريل وذكر أ و صفه ا م ا ذ ا قال ذي ق و ة انظروا إ ل ى مظاهر ق و ة جبريل عليه السلام قالوا أ ن جبريل عليه السلام ا ق ت ل ع م د ا ان قوم ل و ط م د ا ان وليس ت م د ي ن ة أ و ق ر ي ة م د ا ان متعدد ة قال المفسرون في كل ق ر ي ة في كل م د ي ن ة من هذه المدن ر ب ع م ا ئ ة أ ل ف مقاتل غير الذراري من النساء و ا ل أ ط ف ا ل في كل م د ي ن ة ر ب ع م ا ئ ة أ ل ف مقاتل غير المعدات بتاعتهم غير النساء والاطفال غير ما اشتملت عليه كل م د ي ن ة يحملها فوق جناحه حتى يصل بها إ ل ى ق ر ا ب ة السماء حتى أ ه ل السماء يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكه ثم يقلبها م ر ة ث ا ن ي ة ب أ ن يجعل ع ل ي ه ا سافلها ف أ ي قوه ة ذ هذه خلقه الله عز وجل وأخبر الله وجل وقال حقيقته عز عن العرش م ك ي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في قوت الملائكه ويحملوا عشر ربكه ي ه لو قاهم يومئذ ثمانيه ة فقط من ا ل م ل ا ئ ك ة يحملون عشر الرحمن وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ع ر ش وفي ا ل ق ر س ماذا قال قال ما السماوات و ا ل أ ر ض ب ا ل ن س ب ة ل ع ر ش الرحمن إ ل ا ك ح ل ق ة قلقيت في ه في ث ل ا ث في صحراء م ت س ع جدا ي ب ق السما و ا ل أ ر ض ديت ب ا ل ن س ب ة للعرش الرحمن ك ح ل ق ة أ ل ق ي ت في صحراء ويحمل كم واحد من ا ل م ل ا ئ ك ة ثمانين وكان أ ع ظ م ه م في ا ل ق و ة من جبريل عليه السلام راه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته مرتين, مرتين. ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ق ا ل و ا عند غار حراء عندما راه ع مستويا بين السماء و ا ل أ ر ض على كرسي و ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة في ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج عنديه إ عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى وقالوا في وصفه أ ن ه ملك عظيم ر أ س ه في السماء ا ل س ا ب ع ة و أ ق د ا م ه في ا ل أ ر ض ا ل س ا ب ع ة وجناحيه تسد ما بين المشرقين وبين المغربين فهذا ليس يعني مش مش غريب على على على ملك أ و على مخلوق استطاع أ ن يقتلع مدائن ب أ ث ر ه ا ويرتفع بها إ ل ى السماء فالله سبحانه وتعالى يقول في وصفه ذي ق و ة أ ي صاحب ق و ة مكنه منها الله سبحانه وتعالى عند ذي العرش مكين معنى ك ل م ة مكين يعني, يعني ممكن وهذا بيان لمكانته عند من عند الله سبحانه وتعالى حتى مكانته عند ا ل م ل ا ئ ك ة مطاع في وسط ا ل م ل ا ئ ك ة ر أ ي ه ف إ ن ه م ينزلون على ر أ ي جبريل عليه السلام ب أ م ر من الله عز وجل يبقى بيان لمكانته أ و ل شيء مكان لقوته ثم مكان بيان لمكانته بن ي مين ثم حكم الله عز وجل له ب أ ن ه ايه امين مطاع ثم امين دي امين عشاء خاطر تقطع شك ا ل ش ا ك ن فيمن يشككون في ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن ه هو ا ل و ا س ط ة بين الله عز وجل وبين من وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وصفه الله عز وجل ب أ ي ص ف ة ب ص ف ة ا ل ا م ا ن ة وهي من أ ع ظ م الصفات التي يتصف بها سواء كان إ ن س ا ن او ملك ومن الذي وصفه بهذه الصفات هو الله سبحانه وتعالى يبى مطاع ثم امين وما صاحبكم ب م ج ن ي ن فالله سبحانه وتعالى ه ي ب ق ى المقصود بها من الصاحب الخطاب لمن ما الخطاب لمن、المخلص. أهل مكة. أهل مكة لهم مكة مكة وما صاحبكم بمجنون ف إ ن ه م كانوا دي نفي ل ل ت ه م ة التي كانوا يتهمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه م قالوا انه شعر ا و انه مجنون و ا ن ما جاء بينما هو س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن م ولكل ما اذكر في ا ل ق ر آ ن فالله سبحانه وتعالى بعدما أ ق س م بهذه ا ل أ ش ي ا ء و بين أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن م ا هو قول الله و أ ن جاء به جبريل عليه السلام ووصفه ب ا ل ق و ة وبين ّ مكانته عند الله سبحانه وتعالى ومكانته بين ا ل م ل ا ئ ك ة ثم وصفه ب ا ل أ م ا ن ة ثم بين للناس أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما يدعون وهذا دليل عليه على كذب هؤلاء في دعواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد رآه بالأفق المبين رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ر أ ى من ر أ ى جبريل عليه السلام بالافق كما قلنا أ ن ه راه مرتين ومن سعد ما كان ينزل عليه الوحي كان ي ج ي ل في ص و ر ة في صورة بشر رجل يسمى ذحيا الكلبي ذحيا وليس يحيا ذحيا ذحيا ذحيا الكلبي ذحيا الكلب كان رجل من العرب هي مقصود بها رؤية مقصود هو الأولى و بها النار كان ن أن ت هي رجل إنما بين هنا إنما الثانية ن مقصودة أيها وليها ا روعة سورة هي في ل ة ي ح الكلب هذا كان رجل من أوسم ر ج اوسم ل العرب ا ت من أ رجال العرب كان رجل وسيم جدا كان أ م ي ن الوحي جبريل عليه السلام ي أ ت ي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على ص و ر ة أ و على ه ي ئ ة هذا الرجل وقيل أ ن ه ما راه على حقيقته إ ل ا الرسول وسيدنا من جابر بن عبد الله على على ب المقصود و بالغيب هنا ي هو الوحي يعني تمام كلمه ضنين ده لها قراءتين ضنين اللي هي معانه ي دي المقصود بها أ ن ه ا ضد الكرم والمعنى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما بخل في يوم من ا ل أ ي ا م على احد من اصحابه بالوحي يعني ما كتمش يوم ي من ا ل أ ي ا م الوحي اللي كان بينزل عليه إ ن م ا كان صلى الله عليه وسلم يبلغ كل, كل ما أ م ر ه الله عز وجل بتبلغه يبكلم الضنين ليضد الكرمي عن البخل ويكون المعنى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما بخل ما كتم يوم من ا ل أ ي ا م وحيا أ و ح ا ه الله إ ل ي ه و أ م ر ه بتبليغه و ا ل ق ر ا ء ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ق ر ا ء ة صحيحه بظنين ب ا ل ظ ا ء ويكون المعنى ايه شوف اختلاف القراءات بيؤدي إ ل ى اختلاف المعنى ظنين اللي هو الظن اللي هو الشك وهو نفي التهم ة والشك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف القراءه ادى إ ل ى اختلاف اليه في المعنى بعدين ظنين وعندنا ظني. وما ع ن ن ظني د ا و هو بقول شيطان رجيم يقول ت ن ز ي ل س ا ح ة من و ت ن ز ي ل س ا ح ة ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ما جاء به ن م ه حق وانه من كلام الله عز وجل وما هو بقول شيطان هذا الكلام ليس بقول شيطان ل أ ن الشياطين كانوا يسترقون السمع ولكن حفظ الله سبحانه وتعالى السماء بالايه النجوم النجوم هذه جعلها الله زينه ة صورة التليفون بتاعك في ي إ شيء شاهد شاهدوا تليفون مريكا يعني شيطان الرجيم تنزيه عليه هل معه المساعدة قول لساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحتنا مع أن تفضح وقد وتنزيه ل س ا ح ة ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن ه ما تطرق إ ل ي ه التبديل ولا التحريف إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون فلا يستطيع الشيطان أ ن يصل إ ل ي ه ولا يستطيع حتى من أ ت ب ا ع الشيطان أ ن يصل إ ل ي ه ل أ ن الله عز وجل هو الذي تكفل ب ح ف ظ ه ف أ ي ن تذهبون لمن الخطاب هنا فالله عز وجل يخاطبهم ويقول لهم بعد هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة وهذه الدلائل على كمال ق د ر ة الله وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ف إ ل ى أ ي مكان ستذهبون أ ن ت م ما دمتم انكم قد كذبتم ساق الله إ ل ي ك م ا ل أ د ل ة على صدق رسوله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر أ ن ه رسول من عند الله و أ ي د ه الله بالمعجزات ا ل ص ا د ق ة والبراهين ا ل ص ط ي ع ة و ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة على صدقه و رغم ذلك لم يؤمنوا ف إ ن ح ق ي ق ة م آ ل ه م إ ن م ا يكون الى أ ي مكان إ ل ى النار والعياذ بالله إ ن هو الا ذكر للعالمين اللي هو القرآن ما هو إ ل ا م و ع ظ ة أ ر س ل ه الله او انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لنتعظ به ولنتعبد به ف ي خبر ما قبلكم و ن ب أ ما بعدكم وحكم ايه ما بينكم ل ي س بالحزن من تركه من جبار قسمه الله عز وجل لمن شاء منكم أ ن يستقيم لمن شاء أ ن يهتدي ويختار طريق ا ل ه د ا ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة التي قدرها الله سبحانه وتعالى له وعلم في الازل أ ن ه ا ن ه اختارها ل أ ن الله طلع على على على خلقه فعلم من اختار ا ل ه د ا ي ة فهداه إ ل ي ه ا وعلم من سيختار الضلاله فكان مصيره ايه اليها ايضا لمن شاء منكم أ ن يستقيم وما ت ش ا ء و ن إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين فكل شيء أ ي ض ا متعلق ب م ش ي ئ ة الله سبحانه وتعالى و إ ر ا د ت ه فلا يقع في هذا الكون إ ل الا إيه إ ما أ ر ا د الله وما شاء الله سبحانه وتعالى هذا الله وعلا